115. منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 116. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى 117. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى 119. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا 110. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فَتَوَلَّى فَالْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَثَا قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُصْحَتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى تَتَنَازَعُونَ أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى 119. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا 110. وقد أفلح اليوم من استعلا 111. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى 112.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 إِهُ لََذيرُكُمَّذِي عََّمَكُمُ السَّحر فَلَ أُقَططِعََّ أَذَكُمْ وَأَجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَلّبًاَّكُمْ فِي يُذُوٍَخل 119. ولأصلبنكم فِي جذوع النقل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى 110. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض 112. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 113. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر 114. والله خير وأبقى 115. من 117. ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا 118. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا 119. جنات عدن تجري من تحت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 يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ